وَآوَيْنَاهُ إِلَى رَبْوَةٍ فَاتِحَةٍ قَرَّارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مار وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 هم إلى ربهم راجعون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 دون ذلك هم لها عاملون